بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ أديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين لاني اخوة شبيستم قشكاني صلح و رحمتی خواهی بر ور جاتن نیب. سپاس بخواهی بر ور جات که امرکش من بسربرد. انشالله تونیتیبر سیتی من بسرشو و پدرشش من لا خواهی بر ور جات نصره. بعداً می نشانه جوراکان قیامت و بسیسی می نشانه جوراکان کباب مانکت می نشانه کان قیامت مانکل بسیب بشره. بسیه کامو بسی دون ترخان کرابو بونی نشانه بشرکانی قیامت خواهی بر بستاج بر دوامین، لسدنی شان دورتانی قیامت. برای نتاز دیدنش رو دادنی خوشبیستم، کوشگانی من دارم. حتی نسر، دوایه وی کواد جن کی ملحقت القرا، کبران بارک شوده. دیونش روی باتی روری جوله تمام کلود جنگ دا. و باتی وایتانی قرآن مان کل تولت ایسوا لایتی شوار بوحه که خوای پرچادشون باتی جوله کات کدوجا رخصتی انا در نسر زویدا، دمین نوا، دسالات بلامنه هر دو جارا که داره به های فسادی و خراب کاری خویانه و قایقران دو جا لسریت باندی کاملا باندی که خویانرتر سریان کار رفته و ریشان ها دکی شبرانی از این زنبات مال کار نبود خبر لپیان سده پیش زاین دکاتون پیان سهصد زولا کیزیاتر کشت و پاشان آوانی که ما نوکوت و زنبی کردنو بردنیه با بل ویتا دو سده با خویامبرانی از این دو خوشویستم لجیر در فراتین نبود نه او کسدهمون که قایقران نرده بودی پاشان جاری بجاری دو ما با مسلک پرورگار ل صدم ایته کوی مریم در سلامی خوایل بفرژوی ک و از زولکف صادقی زوریان نا و تو قدر اخوایل پرورگار و بجاری دوم ل نی و ام صدر ای خوماندا جاری دون ل صلات ان دوت جاران خراتر خریفی فتاجی بر علی سرزوی دا هر بو اخوایل پرورگار ل وعده باغانی دو میشی دا ک لسوتی اسراف دا اشاره پیدا ام جارش یمبرانی کو بدر دي جاري في أشوالسن بلقو خراطرشان بسردي أمزارين بردو داركي تقصر كذن مسلمان برأي خوشويت وروا الجولاقية كلابشكي منواع جنجي مسلمان أموان دعنا دعنا ينتدروا لنا لأن أبنو أكوشيان خواهي فروربياي رسدنا إيساي فوري مريم داعتي ديانة لناره با تنيا اسلام نبي كوا حكم راني جيانا كابراني خوشويتن بالأسي هم شويته إن شاء الله تينا سرع ذات كرني قوستانتينيه قبلنا أيضاً 2000 عام في تحت دسلاط الروم ومسيحيكان بو وتنصاران كان، كي خمس على سد السرقيديك الإسلامي لودعات أقات روشارا بناء محمد فاتح رضا رحمة إخوائنا الرجالي لبي، لا تعالي هش سط فنجحتي كوشيدا ودعي ورشار بو ماوي زيات للتواسدا في تحت خلافة إسلامي بق عثمان كان عبد البريو. نتوقع الدواء الجنگ جهانية من خلاقات الإسلامية رخال سلطان عبد الحميد كأخي الخليفة دولة بو ولان رو جلوية دسلات كوتا دستي كمالتها تركي غور بغور درس كري علمانيات كبيرة الكي علماني ديش بإسلام بو لما وي دسلاتي دابرياني برئيسو خوش شوستم هولي إسلام لتركيا ريشة كشبكا وناس نامي إسلامي أولاته بغوره بولا بستاش رغم أن علمان الدموسيناري كدا دام زندو في <تصفيق> تخطي <تصفيق> شيل أسطنبول وغواتب وأنقرة كإسطنبول بيدرتي تركيا لسربامي كمان تاتوتي جوابها كخلافة إسمانيا روحان بيدرتخي لاستنبول وغواتب وأنقرة ولو رجعنا إلى أستانبول جد صلات علمانية الكفر ده يبراني خوش ويستن بعدنا وكثاني أستاذ جدنا أمانة إسلامي عدا لتسنميه هذا الشراءون لبرجح حكمك المانيس حبني كفلي جاب بقتي استاج، وارواش من تبراني خوشي سنأجر وبروا، اتعاق لسداس يسبقي محمد مهديا إن شاء الله ازادك ليه، وازادتيرني لي اشعار دباج قود عادية كمصل معنا كان لجند جورا كذا كجند ملحمة الكبرى أبو بات مانكل، سلك وانه جزود صلاة الروم ودولة قوى وهي كان لبنها لا و پشتیوانی خواست رودیار ماش واقعه کمچه دیکی بیا قبلا خوشیت من الله عليه وسلم سلم ای درجه ریاضی و بردی نامنی لبردمی اندابرانی وفي خوشیت من و پیشش کفش ماوریلاشکر اشکا و خیرو مکان کباب مرحمة الكبرى بر اون چه پاش شخصی بکن امزاره ام بر وسطمون پاش بلين بکن و حال بن. بدونی این شوتو این بلیم کلشکی آلمانی من رو وهو كتون يارمتي امريكا اوه كمانيا لشركان اي بيشو تريج دا هربوه لكفة الكوتي مسلمانة كان لجنجة قولاكتها واتجنجي مرحمة الكبراء كفينصات مشاريفية دابو الشراء كالجير هشطاعه على الابين هر اعلا يدوانزه هشاركتي لجير داي برامبر با اهدي اسلام ومعدي عليه السلام على جنجن ببيغوطان الاشكري اسلامي هو قاعد اسطنبول اسطنبول واته اسلامبول الوقت المدقيب يا غنباري أخوة معنا صلى الله عليه وسلم هاتوك أبو الله الرحمن في هماني صلى الله عليه وسلم فرمي لدوائس الكوتني مسلمان لزنق قولة قد علقوا سيوفهم بالزيتون صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم إن المسيح قد خلفكم في ألكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا فإذا جاءوا الشامة خرجت فلمي من رأي فلم ذلك الشامة بس يبي الشامة الفريق باشوي كشاري خصمتني عزلكن ولكانت إذا كسر جمي دابش كلين دكتور دا شركان وشكوش مش شركان الفريق بدال زيتنا كان دعوة واتيوا الجولة يعني كشبيتنا اسطنبول يعني جرابيتا سبحان الله سبحان الله لا معجزيه اخوايفا الوردارو فاشا اوبيا غمر الخوشويستي شواردو يا سامبول حمي داري ذيكونا بلا ني خوشويستم شواردو يا سامبول حمي داري ذيكونا فرمن افمن لو كادت على الشيطان لناري عند حوارك ذا يكسر كل المداسييننا غلط مسيحي دجال لا دو كانو فالاماري مارو من دار داو تواني بلا كلامه وهالك الدرويه باشا كانا شام انجد الدجال بداتي سي وحكمه خواهی بر وردگان لکار زبانی شیطان برای نی خوش آیستم آموزده خوشم هم پیدا کودت جالبه شو لکاته دکه مسلمان اگر نشونی سلامت نمجدت جالده یعنی خواه یارا خوی شیطان اگر تصوری بول که اعلانی که لذت هستی قسطاندنی کد جال داشته مسلمانان اگر داره کاتویی که من خوش استاسان فرمی افراد شیطان هوا را کل کل دزفیریات هون دزجال دوام میذاره پلمری مامدات داریده صحابه کان فرق آره ورنی کلو کاتنه صحابه بر زگان أفرنين يكتش همويا بشكاكاني أفريدا غاني مكونا اخونا راحا نبولاتي شامك أجانا شامان جادة جادة لأشي وسبها بشمعتيها داخلوني شهرة كش بلاني خوشة بيسم خوش هرب في, في أغنبري الله عليه وسلم سمعتم جانب منها في وجانب منها في البحر تهراتوا شاء الله سنقدروا حديثة فلنشاركتان بيستوه باشاكي لوشكا اي دايا و باشاكيشي لا او دايا سيري او جوان كاريا او رنكرنا و جوانيكا بيغنبان اخواه خاطم رنيا قاتوا ام داني خوشة بيستم قلت يان بلا اي بيغنبان اخواه صلى الله عليه وسلم فلنقى قيامتها اللاسي حتاوكو حفتاها زال لنوكاني اصحاق يرشي بوتن حفتاها زال لنوكاني اصحاق لدوال جنجي مرحمة الكبران فلنقاتكا اي جنة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 باشا دوام جرامل لا اله الا الله والله اكبر فما ملقتش يا روحي باشا نفرين لا إله إلا الله والله اكبر فني انا كده تو دكتورك بابي منك تيجي نواصلنا فني فما انا كتر جنب ندا باشكو ندا دكتورك انا بوقلا تیشام کوبار سانکل افرمد کند دبیرانی خوشش ایستم نپیشت. باین افرمد اپیروزاب من در که دبیرانی خوشش ایستم خشکانی من دارم. او کسانی که استانبول آزاد کن، کوملا مسلمانی که نویس حاکن، نویس حاکیش ورزانه کام رحنتی خوایت رودگاری نمی. آلمه بستی روم کان خویان. و تا احاء علی سلاما کی كما باعث هسته کاملاً که یک زن در آن مکان لطفا زمان دارم مسلمان هندهن و رئیسی لشکری اسلامی در آنجا دنورت نموده است در تیامان در آنجا نقره. حالا گمانه یه لشکری مسلمان دارد سیکات و رئیسی واقع کوک کاملاً یک امجره مکان لپی در سیکتی جنگل گرکل دارای نکته که مسلمان گفت ستمیم کن اوی کدر زیبایی شویشان را میاد. یک امجره مکان کاملاً مترسیم کن او هدایت مان کرد. او کاملاً که خدیع لقی وانا مترسیم بليش شو هذا أبونا قتلت إمامك؟ بويه على ما رحمة رحمة يخايره وإمامي يشاريتي هذا، فما فيش حد أمانا بن كان لو كان إتحاد كذا وأنا كان رامي كان فيش حد، أنا على ذلك وأرسل سعدية صبولة قلنا. وقت ثمرة كشوب ما دركي كرو مكانة ضيق جدا قلنا كبراديه وريان عروخ يبراني فوشوا بيتم، هيذني أشلون أشكك أتواني جيش بانكاريا أنيام، لبردني لشكي إسلامي ده هربنا إلى جبرسني دع لا إله إلا الله والله هو او أو لا إله إلاك رب كان دون كي إلى إلا الله والله هو البار أو لا إله إلاك رب وقد كي إله إلا الله والله هو البار أو لا إله إلاك رب وقد بحثي دسمني إسكان دوا كمان عش نيش كان دون إلى إله إلا الله والله هو البار أو لا الله والله هو البار أو لا ذليل و جغال نية أبو يفهم لا إله إلا الله هو الله وأكبر دروازي الصنبور إسطنبول لبردنه إذا إسلامي داخلت و ببير شارو الكوشتار دربت الشارقة دائرن كبراته مشغل في غمر يخوش الله عليه وسلم بدرجي شاري بيداو بلاني برزو خوشو إسلام بعد شانا كوتا إيدا فرمي شايفان حوارتها كورا فرياكا واندجالها وقراكا فرياكا وقررن ما مسلمانان تانو گرنه وقتی ناولادی شان هم جدّت جالبه. انت جراتشان رو روشی که تربوشه ای پانشیو اینکار دوکانی شی پانمینه تو. که خود دام به عوارض. هلو اشکاکام مسلمان جاتیم به برایی خوششی. بعضیم برایی ازیدو خوششیستم. ازشین سرچان فرموده که فی اندیان ای بسدمی. ایمّامی مهدی علیه السلام و اوره دارونی که لس سدمی دار و آدم. یکن فرمودهان عوّفی کوی مالک جراتو لفی غمری خوشی الله و جو سلام شجروداوبرش میره پیش ادنی قیامت. اگر او خوشکوب رایانه شود رکابن لیکم دارد نه کپی شکی من باته. دوام دارد. وتمان پیغمدی قاصره من فرمی شجروداوبرش میره لپیش ادنی قیامت. فرمی مودی. ایتله گفت ای من پیانا. پیانجان نامون. عجیب ملودی کبرای. خوشگی پرچین رایبرا خب يعني هربو چی بون؟ یعنی حالا با آویجیو اگری متاقیت میآم. لیره دارم و آماده کاتیم فاصلن أفرميه مدني من يخدم كبات من لا دوام درسا من يشان شبان يقيم ثم فتح بيتي النقبس وعذكرني بيت النقبس ثم ماو تام يأخذ فيكم ك الغنم ففرميه سبحان الله. بعشان أفرميه دوم مدني كوقراني مغل لا دوام لا تانا بفنان بقولي شو أنكر كذا شو أنبلني أزيد خوشين. بعشان أفرميه ثم يجب ان المال حتى ان الرجل مئة دينار فيظل ان سبحان الله المال يجب ان يكون هذا المال يجب ان يكون هذا المال يجب ان يكون هذا المال يجب ان يكون هذا المال هذا المال يجب ان يكون هذا المال يجب ان يكون هذا ثم فتنةٌ لا يبقى من العرب إلا دخلته سبحان الله فتنة هذه هي شمال العربي النامين كثيرا سيطان عبا قوي فالوالكار لدعاية وفناية ثم هدت تكون بينكم وبين بني الأسهر فيغبيلون سياسيونكم تحت الثمانين غايةً تحت كل غاية الاثنى عشر ألفا فرميت فعشان اقل بس ان ايوان ايو رو مزرده كان داعبات دو اتر حدثان ليه كان والا جير اشتاع بوتان بادي انبوتان حر اعلا يقفانه دو انضح ازار الى قد ايبان يخوش الاسلام عينو مليون وشفاق ازار انزيش القوريه برامبر بكين برامبر باهل اسلام برامبر بمسلماني الصادق पर मोदी येGamma di qua ta fa gani foshe. Ka quale to da pensi peti da va to rumma sta ne da va hiç u mette kitter. E che lo anoi che ca fun la duri yak man garre wala muslimana tasdeed. Dei bakhwaqa samum muslimani ka saduq dei bakhwa. Be izzat dei bakhwa e lo ma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 بياع ساعتي هيك ساعه هيك هنا في عمكنا لهوشه ده بويا لا دوري يقمن غير يقوتي عم بويا من بني اني خوشي فرمودي دو ساعتين معي ضو رحمتي اخوي الليبي اجلته خفي عمري قسيت ما صلى الله عليه وسلم فهميتي بيغمراتنا لا كان دعيت حتى اوكعتك اخوي في الرجال يعني باش نفهمي هل تعبتي هذه بيجي هذه يا بيجي بيغمراتو ده بيغمر ما امني باش انا دخلت بتا خلافت للسر ريو الشوني في أغنبالياتي صلاة والسلام بإخوائي للسر تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون فأشان أفرمي بيت الطعشة هيكي ملاديري يعني الكربة ذوي كلها الطعشة ياتي أبقوا يكراك إخوائي بيت الجغري ذوي وكر يكري أو تعوان دي إخوائي ذوي فرمي ثم تكون ملكا عاظا فيكون ما شاء الله يكون. شاء أن يكون عشان افهمك ثم شاء ثم تكون ملكا جباليه عشان بيت فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع وإذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت فعشان في اغمري قوة صحيح صحيح نفرمي دا بيعتوا بخلاع بالسرر وشويني في اغمبراتي فعشان بيادان مكامبتي في هاتني مهدي عليه السلام برعاني خورشويت حلو سيدو خيني ردان سردان من في اغمبراتي كتايفيها برعاني خورشويت فعشان خليفاتي كتايفيها وكتي صالخة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 عبتا با خلافه لطفا روشونی پیاده‌امبراتی پاشن بیادن بوم. اتدا و دوباره بر اقیامات آواهی. کل تاریخ دنیا برانی از این خوششیست. دت خواتو از ادبی که نبرانی از این خوششیستم. کوچکانی من دارم. پیاده‌امبری خوششیست من صلّا الله علیه و سلم. لواکات ور روشونی بودیاری کردیم. یعنی تو را صلّا نگفتم تشویق خالق. یا کم پیاده‌امبراتی پیش خالقان. پیاده‌امبراتی خليفاتي ملكاتي جباديرا عشان نبي عليه السلام. بيركوا قدر سحته بقوته بمحسق زانت في هاتوا. بغراماتي كتائب يعني. خليفةتي كتائب يعني. أما الدوب اللي بقوته وراتيس فالمدك في صلى الله عليه ملكاتي وملاتي كتائيا في هاتوا. لا دواء ولا سردمي جباديرا كان. وتدوش النوابراني عند ثامن في كل جبل دارتي كما الله عليه وسلم فرميتي أمراه وبيت المقدس قراب يسى وخراب يتي الخروج المرحمة وخروج الملحة في فترة قسطنطينية وفترة قسطنطينية خروج الدجال وتزعم مستمكارها الجبابير. فرمي بيت المقدس كأذبل ويرامبوني مدينة بعد ذلك يوم فصل فرمي ويرامبوني مدينة جن جن بعدي على داك اللي مثل مقديس مش مع كتب زواج شنا روحي انظر كم تونيا انا جارد دروس كدرياني خاش تنزله تا ديرا روحي الدروس تاع كتو بعدي روخاني شاري في اما فاطمه يشمان كتوا شون لا سوقاني جي شقي وكاولياتن اصلا ندويوا بعدي واش معناتها بعدي خروجي مع الحما كوا وصرا الدوري روه داني ولا سوقه فيستم لا دوى ايش راك داورا كاش البقدين قسطنطينيه كتل في الموتجي شارماتيدا لا دوى ما فهمت خروج الدجال فرمود که بعد سکه فرمی اترد خدمت کنن خنوع قرنوا که از اون شام کوتان شیتان هوا رقت دجال داری. ببین فرمودی برای نیخوشیستم و کوبات نخودی آبیت و نفتی سرو کنده. بوی دو تراو دانه تر تو. بذای سال درست نوشیده برای موزشاری مدتی بذای دان کل زمانی مهندی در رودا وقت پشت بات مان کدوم جاری سبزی نکنیم شما. فرمودی اینتر عذاب کلمات دلیتی اگر من فصل تفرمیه تبرانی يا يطلع بيتي من دخلاته ذات الذ ناي وق ناي من واج أجد أنها رج إلى دنيا ما أبي الرجال أو رج درجاته هتأوبيها دخلاته ذات الذ باني جالي على ثرمين كإمامي مهدية راسته أجر الدنيا يخرج إمامي لك ثمانية خوائب الرجال أو رج درجاته هتأو مهدية آخر شاء الله سعيد خديزا رحمة إخواني بيجرت له في الله وليس مش ذات عنادين بمهدي، بياك لقريش لعل بيتي من فرمن، افمن لكاتي كون يوان خلق الزوربوني بمنازد عقوين يا ربنا بخوائِ فرودجاش، زوي براكال رعسي داع فروري دا وشون طربوا لذو مستم افمن أفرمن دانيشوي عثمان ودانيشوي زوي لي المهدي عليه السلام، أفرم فارب رقيب بشمثلا، بيا يقول شون براقيب بيا مصاف صلّى صلّي بأكثرين لأني واخ ردا، وخوائِ فرودجاش محمد صلى الله عليه وسلم، براكال دولا مندي. و دادواریکی همیانه بیا تو فرمی، حتی او که با نداری باعث کرد که من فرستادم. آره چی فیچره؟ حیث که نه او خال تا خدا تبرانی خوشیستم تنها پیاره نبی. اول آبی نپیشایی خورد. یکی از مشت بی بی تو مال باشه. حالا که اتفاقی که دارم انتخابیم کاته. حالا یه جورایی بچه بوله خود نداریم به من مهدی فرمانیدار تعریم بدی. یه جورایی حتا کاتی فرمهای کاتی کورشی و پشیمان هبید در لباسش من پیست کرین کاتی و ما تی محاوره مسافر کلم. یه فو سعیدالجوکات زجوانیه. بتا کدیم منهاتون. تو ولله من پیست کرین کاتی و ما تی محاوره مسافر کلم یورو تون فرمهای آنج بیالن. ای مشترک باقشی یه توری نالی نبرانی خوشیستم. باشی وی فرمهای مسافر کلم حالت صالیان ناصال. امنیت ولاد پش او خیل جیان دنامین فرمهای مسافر کلم. افرم میخوای یورو پناممدم.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 لقد قفتني لذلك على الطاعة أقل أي شيء تبير بضره إمامي عليه الصلاة الرحمنة يقرأت ربما في أغنباري خلقه يسمع الله ونطنقى فرميت زمان في على هر وقت شون أعطون لك أنزيت لأبعض الأوريد أقل فرميت جوان مدن بخلقية جوان آدم بعرب آگادار بدن ولاتشامش آبیتی آم. افرمید جوان بدال بخلاف کارکانی هم پیام ریپوساس فرمند. چون که افرمی پیامی زود شد که آم که داره خلقشام. باید فرمی اندیم اما خلقشام خوایش را که لاسمان واب با بنیاریه کوامالیه قدری دکان نخروب کارتلانایی بره. با جوری اگر ریشر یعنی کاملا بکشیم وظفت الو کاشش بیام طاعت میکیم پیاده از بیتی من در آتش بسیع علاوه اویکه بذونیم بذاریم آری پانزه حذار کسن اوش که بخامیم ببینیم آری دو انزه حذار کسن بوان استیان و کدروش مکان بکوش بکوش وتشی عالیم بکوش بکوش روبوی حوض علاوه تحوط داشت ربنوا کلا جریان آلاکند پیاده کیاد اول بسالات و طاشیاتی بخویم که خوای گرها میان استدستی دار کوچه لنا یانه با و خوای گرها خوشی تبایع و سوانه گل ہمیشہ شارعہ تھے تاکہ انی حدیث خوشی سے نصرا تا دا عثمان پیامر فاطمہ فرمے ہیں سبھی درگہ عرب الخزائی درگہ ای بغا کوئی در صدقہ رس گاجیا کا بڑا لوگ ادب دش تو ان تب کرے فرمودا کرتا شان سر فدان غذائی وظائف ترنا جاتے رس صدسان غذائی وظائف رو مثلا کوئی جو اول صدقہ و فامن وہی غذائی دلہ کرتا جو جو رس صدسان آزاد کا وہ پی سنے مہدی علی السلام لہذا ابو معونہ کا فمن هذ الربضوري عم رجع الاول اشكاله سي ا واي ام بي ار يعني امد دياديك ابو نشكفي محدي عليه السلام انا يا جارت يعني كتسيدي قال له 5000 كتنجي اشكفي محدي عليه السلام. ككونه تيذا صلاحي بواسطه منطقيه الحجاز ذا لدرج عربي ذا على واقفه ذا برامل برومكان حتى توصل تشا دولي بمن تاكو ناظری که تا یکی خیریان آوره که برم یانو خودش از گی اگوایا کاملا فلانه ای خوان باشند فلان یکی کاملا یکی ای خوان بلکه جوای کاملا علی فنی دل همیان فن تر بن ولکویی دل همیان خون تر بن ولک شهید دل همیان شاد تر بن شون امّا تجرباتی امّا فصلن فری برای نیکوشه می‌ستم. اما نشون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 لا دجل اسمي شيو دارف شنو انا اخواي يقول لك اخواي يقول يا رمتي ده اشينا خزمتي يا كم درس ونشاني الطريق قيامات اي شعارني دجاله بدرجيره وكم بعد في مهدي ما فعليسا ايش باثين لا كنت ادعوا كان اخواي يا رب باي قاديرنا جوانا كان اخوت اگر خليكنا في زواج جبرني دين كان اگر بيتاوي جسمان اول الان تو اخواي يقول اسم فارام في بادي في باديناات يا رب